بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما قَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ من وَسَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يبصرون. لفضيله الدكتور محمد Oh! Oh yeah. Amen. Mm -hmm. لفضيله No! وحسرة على العباد ما them So bad. En dan kun We mm -hmm. Oh, <laughs> وَإِذَا قل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آل I Oh. mm <laughs> اليوم في شغل فاقضونه هم alam ولو نشاء لفضيله <تصفيق> الدكتور أفلا يشكون واتخذوا من In Oh!